صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى الشمس كورت وإلى النجوم كدرت وإذا الجمال سلرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس ثوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة غزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسَس والصباح إذا تَنفَس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ فِي قُوَّةٍ عَنْ ذِلَّ مَكِينٍ مُقَاعِدًا مَأْمِينٍ وَمَا صَاحِبُهُم بِمَجْنُوءٍ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لكَ الدِّينِ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا سماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما بين الصنب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم جبل السرائب فما له من قبة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع